أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلب بما كنتم تعملون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 لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم ناركُمَا أَرَادُ أَ يَخْردُ مِنهَا أُعيدُ فِيهَا وَقِيلَ لَخُمزُوقُ عَذَابًَا النَّ وَقِيلَ لَهُم زُوقُ عَذَابًَا النَّالَِّذكُتُم